ومن يكفر من أولئك كهم أشهد الناس خسرون عند الله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أي ذريتي عقوب إسرائيل يعني عقوب يعني أولاد أولاد عقوب وذريتهم اذكروا نعم الكثير عليكم وأني فضلتكم على عالمي زمانكم العالمين أي عالمي زمانكم Bikatrak nabi-abi kau, sama a.nzal عليهم al-kutub. Ataqi yooman, tidak jadi nafsun dengan nafsun sekejap. Ataqi yooman, khafu, ahwal yoom al-hisab. Iḍla tughni nafsun dengan nafsun sekejap. Tidak ada yang dapat mengubahnya. Tidak ada yang dapat mengubahnya. Tidak ada yang dapat mengubahnya. Tidak ada yang dapat mengubahnya. Tidak وإذا ابتلى إبراهيم رفو بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قاله من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين بداية الربع الأخير في الجزء الأول نتكلم على مسألة الولاية الولاية تمام والإمارة وصفات به وصفات القائد. يقول الله تبارك تعالى وإذا بتلا إبراهيم ربوا بكلمات فاتمنهون. بعد كذا ليه؟ قال إني جعلك للناس إمام. انظر لما احتج اليهود والنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ هذا الحجاج الطويل ذكره الله تبارك وتعالى بابتلائه بإبراهيم عليه السلام بما كلفه من أوامر ونواهد كلمات أي متضامن الأوامر والنواهد أو التكاليف لأمور شقة فقام بها إبراهيم خير قيام ثم أتم الله عليه النعمة بأن جعله إماماً للنفس الآيات تذكر أن الإنسان لا يمكن حتى يبتلى الله عز وجل أراد أن يكون إبراهيم إماماً وأراد أن يبين للناس الإمامته صفة طويل، فقال إنه هو قام بالتكليف اللي إيه؟ بالشرعيين. ما قلت يصوم ما؟ تكلف شرعيين، ينفذ، يمتثل ويجتنب ويجتني بالنواه. لما ينفعش يبقى فيه إمام أو رئيس أو غير ذلك، ما يقتمش تكلف شرعيين، ما ينفعش. تمام؟ إنه على الأقل من شروطه إنه هو يكون. التي اللي يس اللي الدنيا بالدين كن عادل في نفسه خلاص وده أول حد نشوفه منه أنه في منصفات الإمام أن يكونه أن يكون قائما بالتكاليف الشرعي يقال الله عز وجل الذين امتكناوا في الأرض إيه قاموا الصلاة واتوزكى وأم عرفوا نهى ومنكر ولا عقلت الأمور أتم ذلك، وبذلك جعله إيه إماماً. قالوا من ذريتي بي فيه ما يفيد على ولاية العهد. يعني جواز نكون في وليعة. ده زاد قال إيه ومن إيه ذريتي؟ يعني هل أحد من ذريته كنه إمام؟ فكانت الإجابة. بنوع من البناغة المسألة مش مرتبطة إن, إيه ان احنا مش عايزين التوريس وشك لا مسألة مرتبطة في الإمام بايه قال لا ينالوا عحبي يبقى كمام خلص المسألة تمام؟ مسألة بقى التوريس وسألة كذا وكذا هي المسألة ان هي قائمة نحن عايزين في الأرض من يقيم العدل بين الناس يكون بقى ابنه أخو كذا كذا أدم هو متواضع في الصفات، وأنه لا يكون ظالما ويكون عادلاً بين الناس، لا يي، لا يكون إمام الناس. قالوا من ذريتي؟ قال لا ينال عهدي الظالمين. باستثناء من أن ذريّة الظالمين، الظالمين لأنه لا يستحقونها، فهي لا تكون إلا في أهل الخير والعدل والرحمة. لا تكون في الجبابر القساد ولا الظالمين العكام نستفيد من هاتين هذ... الآياتين أو من الآية الأولى الإمامة لا تنال إلا بصحة يقين والصبر على سلوك سبيل المهتدين اثنين مشروعية ولاية العهد بشرط أن يعهد إلا إلى من كان على غاية من الإيمان والعلم والعمل والعدل والصبر القيام بالتكلف الشرعية قولا وعملا يؤهل يؤهد لأن يكون صاحبه صاحبه قدوة صالحة للناس قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا قال لي بلا يترى إيه إحنا انتخبنا الرئيس. خلاص؟ أين عرفناه؟ ماشي؟ لسا ما احنا نرجوك الآيات ما يجدونه؟ رأس السجاء إن شاء الله <سؤال> إحنا نجلت إيه؟ عرفنا الإيه؟ عرفنا الوالي والإيه؟ والرئيس أو الإمام طب الدولة تمشي إزاي؟ انظر وإذ البيت مثابة للناس وأمنة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتين الطائفين والعاكفين والركعي السجود و! الله عز وجل يذكر أن البيت اللي هو الذي يكون فيه المثابة أي مرجع مثابة للناس أي يرجع الناس إليه يثوب إليه العمر والحجاج لذلك البرح يجتشف له نفسه أن يزور مرات أخرى أو يعتمل مرات أخرى إيه معنى المثابة المثابة أي مرجع يثوب إليه الحجات والعمار مش مثابة عن مثوبة لدينا مثابة ومثوبة طبعا جبتها سؤال وقلت مثابة اي ثوابا او مرجعا او كذا طبعا كله كتب ايه ثوابا مثابة كلها سين واو بي المشكلة ايه مثابة اي ثواب لا مثابة غير ايه مثوبة خلاص الالف غير الواو الواو لان الثواب المثابة جاي, إيه؟ جاي من يثوب خلاص أي مرجع يثوب وليه الحجاج والعمار فالله عز وجل ذكر هذا البيت لماذا حتى يكون مرجع للناس لازم يكون فيه شيء يؤوي الناس يتعلموا فيه شر الله تبارك وتعالى يجتمعون فيه للطواف والصلاة وأمن لهم لا يغيروا عليه معدوم ليكون في استقرار. تقولنا اتخذوا من مقام إبراهيم مكان للصلاة وهو الحج الذي وقف الحجر الذي وقف عليه إيه إبراهيم عند باب الكعبة عند بنائه الكعبة وحينا إلى إبراهيم وابن إسماعيل أن طهر بيتها أي من كل رجس ودنس للمتعبدين فيه بالطواف حول الكعبة أو الاعتكافة المسجد والصلاة فيه واجعلنا وإذ قال إبراهيم رب فجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهلهم الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر قال ومن كفر هنا يتكلم عن تأسس الدولة ألت ستة ولا بيقوم على دعامتين الأمن والاقتصاد تجعل هذا بلدا آمين وارجق له من الثمرات تمام وهذا يتحقق بالأي اللي أبليه ليلة عبادة ذلك الله ذكرها في صوت قصرة قليلة لإلهي قريش إلهي فيهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبد ربان البيت لماذا؟ ها؟ الذي أطعمه من جوع اقتصاد وأمله من خوف أم؟ يبقى عازب لن إن تتقيس وتق... وتقيم أي دولة فيها تين دعامتين. دعامة من إيه؟ الأم. ودعامة من إيه؟ الاقتصاد. أستعرف؟ أستعرف. طيب نحلحنا عشان هدول. لأم ولا اقتصاد بلطية. تمام؟ فإزاي نرجع الأمن والاقتصاد؟ نضيق قبضة الشرطة والمخابرات وغيريها إزاي نجيب الاقتصاد؟ نحن نشحق من البلاد الثانية؟ لا ربما قالش كده؟ قالب العبادة ولكن إزاي عمونت هتداروشلي؟ لو إحنا قلنا أن العبادة ده أمر جامع ليس كما يظن الناس أنه يصال له صملاء وانت تمتثل ما أمر الله به على ألسية رسوله لو احنا امتثلنا هتظهر الزكوات وشيبه فيناه ولا سلخة كل واحد يركع مكانه ما عنده من أموال الدولة هتلين من ايه كله رجع بس الانسان يبتق لا عز الله يخاف الله تبارك وتعالى ويعبده حق عبادته لو احنا نشرنا بين الناس العبودية وعبتنا الناس لرب الناس راجع الأمن والاقصى لا نحتاج لأمريكا والسوفيات ولا تذهب لديه وتترضي بديه وليس أسألة وكان لكم أغلي بعض الضاليون بعضا بما كان يكسبون لا المسألة أوضح الله تبارك على في كيفية بناء الدول فعلمنا أنه تقام على دعامتين الأمن والاقتصاد طيب الناس بقى أنه هم الأقلين فين حوال الناس اللي هم يعني على غير تيار هذه البلد ونظمات حول الإنسان بويروح لحقوق الإنسان فهنا يقول الله عز وجل يقول إني البلد تكون آمنة ولها رزق أي أمن واقتصاد بشرط من آمن بالله واليوم الآخر قال ومن كفر قبل لما كفر باء البلدية ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر نعمل فيه إيه؟ نخلص عليه عشان ننته منه ويبقى إيه؟ تلك شرزمة طللون نخلص عليهم وننفيش حاجة بها والمنظمات حقوق الإنسان ولا غيره؟ قالك لا من كفر أي ليس من كان على غير الدينة هذه البلدة نمتعه قليلا أي الإسلام يعطي له حق الحياة حق ليه؟ الحياة يعني شم ولا لمنظم حقوق الإنسان ولا إيه؟ ولا منظمات أخرى ولكن الله الذي أعطى نزل القليل قال ومن كفر هذا هو حق الحياة مش الموت. تمام ممتع قليلا ثم نضطره إلى عذاب النار وبيئس يبقى هل من كان على غير الديانة يستحق المطلق ولذلك قال في آآ في الفوائد أنه لا نسلب من كفر بالله عز وجل حق الحياة لو حق الحياة وتمتع كما شاء بس أن يكون مقرا في نظام الدول خلاص قالوا ثاني ذلك قال وإذ قال إبراهيم ربي جعل هذا بلدا آمنا لبالأمن وارزق أهلهم من استمراء هذا الاقتصاد بشر عشان يظهر الأمن الاقتصاد من آمن بالله واليوم الآخر تبحقوك الأقليات قال ومن كف فأمتعه قليلا له حق الحياة ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير هكذا تعلمنا كيفية تكون الإمامة وكيفية بناء الدولة في في صدر الربع الأخير من من صورة البقرة في الربع الأخير من الجزء الأولين، تمام؟ ثم يذكر بعد ذلك كيفية إيه القيام على هذه التعامتين وكيف تأس تتأسس الدولة من القواعد حتى تقام، وذلك في في الربع وإذ ابتلى إبراهيم ربه كلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال من مدريتي قال لا ينال عهد الظالمين إذن في هذه الآيات نتعلم منة الله تعالى لجعل البيت مثابة للناس وأمنا توجب حمد حمد الله تبارك وتعالى على كل مؤمن أيضا سنة صلاة ركعتين خلف المقام لمن طاف بالبيت الثالثة حماية ودوب حماية البيت والمسجد الحرام من أي ضرر يلحق به من يوجد فيه من طائف وعاكف وقائم مراكا وساجد باركة دعوة إبراهيم لأهل مكة وستجابة الله تعالى له دعوة الحمد والمنى الخامسة الكافر لا يحرم الرزق لكفره لا يحرم الرزق لكفر بل له الحق في الحياة إلا أن يحارب فيقتل أو يسلم أو نصير من مات كافرا إلى النار لا محالة والموت في الحرم لا يغني عن الكافر شيئا نوقفنا عنده وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا السم... منك أن تسلم عليهم إذن نسأل الله زال له أن يتقبل منا إنه السميع العليم أقول يقول إذا استغفر الله لو لكم نعم حتى ما تخافه